عطش يصيح ويا من هو لك عطش غير يروح لو يجيب نفس النهار والله ما يطفي القهر لو يجيب نفس النهار والله ما يطفي القهر غير يروح بالماء اكل ماي شعور اللي يعطش فرقه عذيده عذاب غياب طولن القرب ما وصلت فيدا تحملت الالحان انا اللي ما يبرح ينك ما اريدك يا روح اخوك بطحتك ينحز وريده لا تشلي العين صعب العين وانا اللي نكض العطش ما تروح حسين اجلك يقتل حسين ترى مو خذ يسراي خذ وياها يمناي خذ جبيني وخذ يا نوري العين عينا ارجع وشي للعلم بل كي ينشالي الألم ارجع وشي للعلم بل كي ما يروح بالماء ويا جيبك والعطاشة تصيح كايل لك عطش هيروح بالمال لو يتيب نفس النهر والله ما يطفي القهر لو يتيب نفس النهر والله ما يطفي القهر هيروح بالمال يا أخويا من أبويا يتوام قلبي وأشواك وحنينة عينا انا ويا على الرايه فقنا من المدينه لي ونسائي امانه وانت ح ما تضيعينا لا عليك عتابي واعتابي الحزينة يقطعوني الماي ليقطعوني يادي ياديك عذب من الماي من ده الأفرات من طيبة معاني رحت المشروع اخيال بالوار واللوامن يبقى مرميشلون بالوار قلبي لمصابك يوين وادري يا اخوي الحزن قلبي لمصابك يوين وادري يا اخوي الحزن ميروح بالماء عطش هيروح بالمال لو يجيب نفس النهر والله ما يطفي القهر لو يجيب نفس النهر والله ما يطفي القهر هيروح بالمال حبيبي نحيبي نحي بس من خلاها عمها عويلي للحرم تظلم خيمها اجيتك رجعتك يا بحم حسره اللي ما حد فهمها مصيبه عصيبه اذا عينك في عيني يجري دمها من تخلي حسين وحدة تشمت الناس أخو مخلي أخوه وراح هذي كلمة شلون ترضاها يا عبا عجيبة على الثرى مرتاح من يسألوني أقول الحين بس جا لا تخيب ظنها عبا سرجوا ما ازيد من العتب لكن وربي التعب ما ازيد من العتب لكن وربي التعب ما يروح بالما لو يجيب نفس النهر والله ما يطفي القهر كي يروح بالماء أجيلك وشيلك وذا تقدر تشيل انت الفجيعة جرحني وذبحني يا أخو يا منظر شوفك وعوفك صعب والله وشرد على الوديعة أقلها الكفلها تركها هي وحسن ورضيعة امتل وردت والله ردت تسمح على الجربة مسموح أنا وكلان لنعطش لي للأجل مسعى كل الهم صار مسعى برة دحشاك انطفت والنار بحشاك ش البصر الفضل واللهي بالمشتعل ش البصر الفضل واللهي بالمشتع اللي ما يروح بالماء ويا كثر تقول عطاش تصير وياي لك عطشنا يروح بالماء لو يجيب نفس النهار والله ما يطفي القهر لو يجيب نفس النهار والله ما يطفي القهر ما يروح بالماء